ولا يأتني امر الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم